إن الموت قريب إن العمر مهما طال فهو قصير والدنيا مهما عظمت ففي حبيبك تختر لنفسك النفاية الذي تتمنى فلا إله إلا الله كيف سيكون حالك وحالك عندما يقال فلان ابن فلان لقدم الأجل وحانت ساعة الرحيل فصائح بأعلى صوت رباه ارجعون رباه ارجعون رباه ارجعون وصائحهم بأعلى طوت وطرباه وطرباه غدا القل الأحبه غدا نلقى الأحبه محبة وصحبة فاختر الحال الذي تريدها يا رعاك الله اعلم يا رعاك الله أن الآمال تطوى والأموال تفنى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 من رزق الدعاء لم يحرم الإجابة وربكم يقول ادعوني استجب لكم ومن رزق الاستغفار لم يحرم المغفرة وربكم يقول إنه كان أفار ومن رزق الشكر لم يحرم المزيد وربكم يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم ومن رزق التوبة لم يحرم القبول وربكم يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وختاما اعلم أن الحياة بدون الله صراك وإن القلب لا يصلح إلا بالله جل وعلا فإذا أقبل على الله تعالى يعني القلب اجتمع وانضم بعضه إلى بعض ووجد نفسه وسلمت فطرته يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم إلى كم تعصي وتتمرت وأقبح من قبيحك أنك تتعبد يا ناصع الثوب والقلب أسود ما هذا الأمل ولست بمخلت أما تخاف أما تخاف من أوعد وتهدد يا من شاب وما تاب أين البكاء أين الحذر من أليم العقاب قل ما أحلم الله ما أحلم الله علي حيث أمهلني وقد تمعدي تهذنبي ويسترني تمر ساعات أيام بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على معاصي وعين الله كان يا ذلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تحرقني دعني أنوح على نفسي وأنذبها وأفضع الزهر بالتلكير والحزن دع عنك يا من كنت تعذلني لو كنت تدري ما بي كنت تعذلني دعني أسح دموعا لم قطاع لها فهل لا عبرة منها تخدصني أكتب قصة الرجوع بقلم الندم والدموع أكتب قصة الرجوع بقلم الدموع واسعي بها على قدم الخضوع إلى باب الخشوع وأتبعها بالعطف والجوع وسل الرحمة فرب الآل المسموع قل ونادي في الأصحاب والناس نيام يا أكرم من أمله المؤملون يا رجال خائفين يا أمل المذنبين إن طرفتني فإلى من أذهب. يا رحيما بمن أصاه. يا حليما على من من شيمته الصفح جاهلا يا ذا المعالي ففرج ما ترى من سوء حالي إلى من يهرب المخلوق إلا إلى مولاه. يا مولا الموالي فلله ذر أقوام تركوا فأصابوا وسمعوا منادي الله يدعوا فأجابوا وحضروا مشاهد التقاة فما غابوا واعتذروا مع التحقيق ثم تابوا ثم قفدوا باب مولاهم ما رد ولا خام اللهم سربنا في سرب النجابة ووفقنا للتوبة والإنابة وافتح لأدعيتنا الإجابة يا من إذا سأله المضطر أجابه اللهم تب علينا توبة النصوح، لا ننقض عهدها أبدا واحفظنا في ذلك لنكون بها من جملة السعداء اللهم اقبل توبة التائبين واغفر ذنب المذنبين وقبل الشباب والشيء في قوافل العائدين اللهم ألهمنا القيامة بحقك وبارك لنا في الحلال من رزقك ولا تضحنا بين خلقك يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج يا قاضي الحاجات يا رفيع الدرجات يا مجيب الدعوات يا رب الأرض والعرش والسماوات هب لنا ما سألنا وحقق رجاءنا فيما تمنيناه يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الأخيار عدد ما طار قير وطار وعدد ما استغفر المستغفرون في الأسحار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين